الحمد لله الحمد لله حي لا يموت والجن والانس يموتون سبحانه غني عما يعملون وهم اليه محتاجون واشهد ان لا اله الا الله خلق الانسان فقدره ثم السبيل يسر ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالرساله فاكرمه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وعلى ال والاصحاب وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ابن ادم غرغرت روحك خارت قواك فل العزمك لفظت انفاسك بكت زوجتك بكى اولادك ضجت الدار بالبكاء فقدتك الام الحنون والاب المكلوم والزوجه الثكلى بعد هذا نادوه خاطبوه لثموا وجهه بالقبلات وسالت على جسمه العبرات هم لا يريدون فراقه ولكن لا مناص سكب الماء غسلت الاعضاء ادرج في الاكفان وكاني بي وبك ونحن الرجال الاقوياء بين الايدين قلب وعلى السرير مهد لا نستطيع حركه اصبحنا جثثا هامده ولو نطقنا لقلنا لمغسلينا خذاني فجراني ببرد اليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا القياديه وبعد هذا نقلنا من القصور والدور الى الحفر والقبور القبر ذلك المكان الضيق الذي يضم بين جوانبه وجنباته جثث الموتى موطن العظماء والبسطاء والحكماء والسفهاء منزل الصالحين السعداء والخبث الاشقياء روضه او حفره كرامه او شقاوة انه الدار الوسطى بين دار دنيا ودار اخيره لو تاملنا لعلمنا انه هو القصر الحقيقي في الدنيا ولقد علمت بان قصري حفرة غبراء يحملني اليها شرجع فبكى بناتي الشجوهن وزوجتي والاقربون الي ثم تصدعوا وتركت في غبراء يكره وردها تسفي علي الريح هنا اودع هذا القبر عرضه نصف متر وطوله لا يتجاوز المترين يسكنه المر مكرهن مرغما يسرع به اصحابه واحبته يتسابقون الى حمله ودفنه يتقربون الى الله باهاله التراب عليه ورمسه انها نهايه الدنيا وبدايه الاخره ممت فقد قامت قيامته اتيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر واين المدل بسلطانه واين القوي على ما قدر تفانوا جميع تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائل عن اناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحى محاسن تلك الصور قال عمر بن عبد العزيز انك لو رايت الميت بعد ثلاثه في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الانس منك به ولا رايت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبولي الاكفان بعد حسن هيئه وطيب ريح ونقاء ثوب عباد الله ليلتان ليلتان اثنتان تفكر فيهما ايها المسلم اجل فيهما مخيلتك ليله في بيتك مع اطفالك مع اهلك مع ذويك منعما سعيدا في عيش الرغيد وصحه وعافيه تضاحك اولادك ويضاحكونك وليله بعدها اتاك ملك الموت واهلك واهلك بينك واهلك بينك وحولك ينظرون فقبض روحك واودعك واودعك اهلك المقابر وحيدا فريدا فرقت موضعا مرقد يوما ففارقني السكون القبر اول ليله القبر اول ليله بالله قل لي ما تكون نعم اول ليله حيث لا انيس ولا جليس لا زوج لا اولاد لا اهل لا احباب ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين أول ليلة في القبر بكى منها العلماء وشكى منها الحكاماء كان عُثمان بن عفان إذا ما شيع جنازة بكى حتى ربما يُغمى عليه فيحملونه كالجنازة إلى بيته فقالوا له ذات مرة ما لك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة نعم أول منازل اول ليله في القبر هي المحك اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار قال ابو امامته رضي الله عنه وقد شيع جنازه توش يكون ان توضع او تضعن الى منزل اخر وهو هذا يشير الى القبر بيت الوحشه وبيت الظلمه وبيت الضيق الا ما وسع الله ثم تنقلون منه الى يوم القيامه اخي كم يستئنس الميت بالاحياء خصوصا عند اول نزوله قال عمرو بن العاص اقيموا حول قبري قد رمى تنحرون جزورا ويقسم لحمها حتى استئنس بكم و اراجع رسل ربي رواه مسلم وحينما ينصرف المشيعون لجنازته فالميت يسمع قرع نعال المشيعين له اذا انصرفوا عنه كما ورد في صحيح البخاري وفي هذه الاثناء ياتيه الملكان يسئلانه ولذا قال صلى الله عليه وسلم سلوا لاخيكم التثبيت فانه الان يسال يسئلانه اسئله يسالانه اسئله بسيطه هي اسر الدين يستطيع جواب عليها كل احد من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم اصول ثلاثه من كان بها عارفا عاملا اجاب في قبره اما المنافق اما الكافر فانهم ربما يعلمون ولكنهم لا يعملون فيقول ها ها لا ادري عندها يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت وبعد هذا الامتحان الاخروي السهل الصعب مع الوحده مع الظلمه والضيق تظهر النتيجه فوريه واضحه يتلوها العذاب او النعيم قال صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه حتى انه يسمع قرع نعالهم اتاهم ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقول فيقال له انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا في الجنه قال صلى الله عليه وسلم يراهما كلاهما او قال جميعا قال قد هذا فذكر فذكر لنا انه يسح له في قبره 70 ذراعا ويملى عليه خضرا الى يوم القيامه ثم رجع الى الحديث فقال واما الكافر او المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت فيضرب بمطرقه من حديد ضربه بين اذنيه فيصيح صيحه سمعها من يليه غير الثقلين رواه البخاري ان هذه الروح التي بين اضلعنا تفارقنا عند الموت ثم ترجع اليها وقت السؤال وقبله ولذا اذا كانت صالحه قالت قدموني قدموني واذا كانت غير ذلك قالت يا ويلها يا ويلها الى اين تذهبون بها ترد هذه الروح الى البدن وينالان معا ينالان معا الروح والجسد ينالان العذاب او النعيم قال ابن تيميه رحمه الله بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنه والجماعه تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما تكون على كما تكون على الروح منفردة عن البدن انتهى كلامه قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخل آله فرعون اشد العذاب عذاب القبر يتعوذ منه المسلم في كل تشهد اخير يسال ربه ان يعيذه من عذاب جهنم ان يعيده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال اربع فتن ما اسعده والله ما اسعده من وقع هذه الفتن وذاك العذاب ولن يحصل لك اخي ذلك الا بعد ان تعض على امر ربك بالنواجد يجدك حيث امرك يجدك حيث امرك ويفقدك حيث نهاك وبهذا يثبتك الله في الدنيا والاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذا العذاب وكل الله به ملكا اصم ابكم معه مرذب مرذبه لو ضرب فيها فيل صارت ترابا او رميما يضربه ثم تعاد اليه الروح فيضربه اخرى هذا العذاب يضيق عليه قبره يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه حتى تختلف اضلاعه هذا العذاب يفتح له باب الى النار ياتيها من سمومها ونارها هذا العذاب يرضى به صاحبه ولذا يقول ربي لا تقم الساعه لعلمه عذاب النار الشديد اما النعيم اما النعيم فيفتح للمؤمن بابا الى الجنه فياتيه من روحها ونعيمها هذا النعيم يلبس المؤمن من الجنه ويفرش له قبره من الجنه ويرى منزله فيها هذا النعيم يفسح له مد بصره ويبشر برضوان الله ونعيمه هذا النعيم لا يرضى به صاحبه ولذا يقول ربي اقيم الساعه لعلمه نعيم الجنه حتى يرجع الى اهله وماله في الجنان عباد الله لو لم يكن من نعيم القبر للمؤمن إلا أن روحه تكتب في عليين وترد إلى الأرض وتعاد ويكفي من عذاب القبر لغير المؤمن أن روحه ترمى وتطرح طرحاً من السماء ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله لي ولكم واستغفره مما تعلمون وما لا تعلمون استغفره لي ولكم جميعا فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المتقين وقدوه الناس اجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين اما بعد فيا عباد الله حتى الى القبر الذي قد جهزوا ووضعوك عند شفيره بحنان ودنا الاقارب يرفعونك بينهم لله لكي تمسي مع الديدان وسكنت لحدا قد يضيق لضيقه صدر الحليم وصابر الحيوان فيه الظلام كذا السكون مخيم والروح رد وجاءك الملكان إن كنت في الدنيا لربك مخلصا تدعوه بالتوحيد والإيمان فتظل ترفل في النعيم مرفها بفسيح قبر طاهر الأركان فُتِحَتْ عَلَيْكَ مِنَ الْجِنَانِ نَوَافِذُ تَأْتِيكَ بِالْأَنْوَارِ وَالرَّيْحَانِ أَمَّا إِذَا مَا كُنْتَ فِيهَا مُجْرِبًا مُتَتَبِّعًا لِطَرائِقِ الشَّيْطَانِ فَكِلَتْكَ أُمُّكَ كَيْفَ تَحْتَمِلُ الْأَذَى أَمْ كَيْفَ تَصْبِرُ فِي لَظَى النِّيرَانِ وَتَقُولُ يَا وَيْلَا أَمَالِي رَجْعَةٌ حَتَّى أَخِلَّ بِسَاحَةِ الْإِيمَانِ أخي في الله ما الأسباب التي يعذَّب بها أصحاب القبور والجواب مجمل ومفصل فالمجمل أنهم يعذَّبون على جهلهم بالله وعدم طاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه فلا يعذِّب الله روحًا عرفته وأحبَّته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ولا بدنًا كان فيه ذلك أبدًا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة اثر غضب الله وسخطه على عبده فمن اغضب الله واسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب اما الجواب المفصل فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة عن امور تسبب عذاب القبر منها منها المشي بالنميمة بين الناس ولو كان صادقا والكاذب اعظم ومن يترك الطهارة الواجبة بعدم الاستبراء من البول وفي هذا تنبيها على ان من ترك الصلاة التي الاستبراء منها التي الاستبراء من البول بعض من واجباتها تركها اشد عذابا ومن اسباب عذاب القبر الغيبه واكل لحوم الناس وكذا من صلى صلاه بدون وضو ومن مر على مظلوم من مر على مظلوم فلم ينصره وقد استطاع ومن يكذب الكذبه فتبلغ الآفاق ولينتبه اصحاب الاجهزه الذكيه حينما يتناقر حينما يتناقل يتناقلون الكذبات ومن يقرا القران ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار وورد تعذيب الزنا وورد تعذيب الزنات والزواني وتعذيب اكل الربا وتعذيب اكل الربا كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ وتعذيب اقوام بردف رؤوسهم بالصخر لماذا لتثاقل رؤوسهم عن الصلاه وخصوصا الفجر واناث يسرحون بين الزقوم والضريع لتركهم الزكاه واناث تقرض شفاههم بمقارض من حديد لقيامهم في ايام الفتن بالكلام والخطب التي تثيرها ورد تعذيب اكله اموال اليتامى بالالقامههم الجمر حتى تخرج من ادبارهم يقول ابن القيم رحمه الله فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والاذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله ولذا كان اكثر اصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل فظواهرها التراب وبواطنها حسرات وعذاب اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه اللهم صل عليه كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك عليه وعلى اله كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهدا على ملته وحشرنا في زمرته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 وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كل المستضعفين اللهم كل المستضعفين اللهم كل المستضعفين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم اهد ولات امور المسلمين واجعلهم رحمه لرعاياهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يول علينا الاخيار وَاجْعَلْ فِيْنَا الصَّالِحِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ